بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان والسماء ذات البروج واليوم المورود وشاهد ومشفود سوين بآسماني خاون برجكان وبو روجي كباليني وَبَهَمُوا بِنَرُوا بِنْ رَابِيَكُ يَا شَيَتُوا شَيَتِي لَسَرْدِرَاوُ يَا رَوَجِ هَيْنِي وَرَوَجِ عَرَفَةَ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ أَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُرُودِ بَكُشْتَنْ خَاوَنْ تَعْلَكَانِ أَوْ أَغْرِي خَاوَنْ سُتَمَنِي كاتك أوان دان يجتبون بدوري أجرك ذا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وأوان سيري أوان ذكر كذا كرب بروادارك وما نقموا منهم إلا حميد وَأَمْسَ زَايَشْيَانْ هَلَّ بَرْأَوَ دَدْرَانْ كَبَرْوَايَنْ هَيْنَابُ بَخْوَايْ بَدَ صَلَاتِي سُفَاسْكِرَاوُ أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَوَيْكَ خَاوَنَيْتِي آسْمَانَانُ زَوِيبُوا أَوَى وإخوة أجداد بسرهم وشتق ذا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق براستی اوانی که آزاری پیاو ژنە بڕوادارەکانیانداو انداو لپاشان پشیمان نبو تو او بو اوانه سزای دوزخ و سزای ئاگری سوتينر. این الَّذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تي هل انها ذلك الفوز الكبير بيغمان اواني بروان هنا وكرد وتاكا كان يان كرد بو اوان هي بهشتانك كزوجا اي زور درواد بجير ياندا ا اوي إن گورا ان بق شربك لشديد انه هو يوم دی او و یرید و الغفور الودود ذوالعرش المجید درستی دس و شاندنی پروردگاری تو سخته بی هر و دروز دکاتو دعای مردن زیندوی دکاتو و هر اولی خوشبوی مهربان خاونی عرشی برزو پایدار هرسي بيديكات هل أتاك حديث الجنود فرعون وثامود آية جيش تو بأسو بسرهاتي لشكركاني فرعون بل الذين كفروا في تكريب والله من ورايه محيط بل كأوانك ببرواب هميشة لبد روزانين قرآن دان وخواج بد الصلاة زانين لبشتيان ودور داون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بلکو ئەوەی کە بدروی ده زانن قرانی چی, چی و بریزه لە لوحه چی